ما يكفون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونتفرق ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا هؤلاء هم الكافرون حقا وَأَعْتَدَنَا لِالكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُل_hِ وَلَمْ فَرَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَآئِكَ سَوَفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَأَفَئْنَاهُ فَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْفُرْقَانَ مُبِيناً وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ طُورًا وَبِأَمْرِنَا قُلْنَا لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَكُلًّا بَبَسَجْتُهُ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْبُدُوا بِالسَّلْسِلَةِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ لِيثَاقًا غَلِيظًا